أما من استغنا فأنت له تصدّى وما عليك ألا يزكّى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره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 خلقه فقد تراه ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضى فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدًا ثِقَالًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصخة